بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء شقت وادنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وادنت لربها وحقت يا ايها الناس انك كفحت ربك كدحا فمولاقي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 111. إنه ظن أن يحور 112. إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفقة والليل وما وسق والقمر إذا اتسق طبقا عن طبقا.